قُلْ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلٰى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا لِبَيْتِهِ إِسْرَائِيلَ إِنَّهُ كَانَ عَّلِيًّا حَكِيمًا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 بكى عنيم حكيم لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين ان قالوا ليوسف واخوه احب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال حب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 لَكَ لَا تَأْمَنُ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّ لَهُ لَنَصِيبٌ ٱنْسِلْهُمَا مَعَنَا غَدَيْنِ يَوْمَ تَعْلَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ أَلَا إِنِّي لَا يَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يُؤْلِى الذِّكْرُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِن أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ بَتٌ إِنَّ إِذًا لَّخَاسِرُونَ